لآن ل ا شركه الهدى شركه دعويه ا ل ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ل ن

لفضيله <تصفيق> ا ل م ؤ ت و ر محمد راتب النابلسي

ا ل ر ح موسوعه ن الرحيم النابلسي ت صراط ا للعلوم غير الاسلاميه

يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون

م ن شر ما خ ل ق و م ن شر غ ا س ق إذا وطب و م ن شر ا ل ا س ل و م ن